أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا ما رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَم من وريات اهلكناها فجاها باسن فجاها باسن باياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسن ف نَسْسَلََّذينَ أُقْسِ لَ لَيْهِم وَل نَسْأَلَمَّ المُرسَلين فَلَ نَقُصصًاَّ عَلَيهِم بِعِلمِ وَمَا كُنَّ ظَ يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خزروا أنفسهم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلا قَد خَلَقَنَا كُْثَُّ صَوورنَا كُْثَُّ قُلنا ثمَُّ قُلناَا للِمَلَائِكَتِسجُد ل آدَمَ فَسَجَدُ فَسَجَدُ إِللاا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 فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِج إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ انظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تجد أكثرهم شاكرين قَالَ چ مِنْهَا اکثر ہم شکرین پال خروج منہ مزور لم چم لم لم کم اجمائ جَْجَ فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئتُ مَا وَلَ تَقرَرَبَا هَذِهِ الشَّجََةَ فَتَكُونَ مِنَ الوالِمِين فَوسوَسَلَهَُ الشَّيطَانُوا لُبدَلَهُ مَا مَا غُورِيَ عَنهُ مَا مِنْ سَآاتِهِ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 كُمَانَ مِنََّ صِحين فَدََّهُمَا بِغُرُور فَلَمَّا ذَا قَشَّجَرَةَ بَدَكْ لَهُ مَا سَاتُهُماَا وَطَفِي قَا يَخصِ فَانِ عَلَيهِ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 وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قالا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا قد انزلنا عليكم لباسا سميرا واتيكم وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ين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 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها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 كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله انهم من دون الله انهم يا بني یم خودی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 مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ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 يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أن كافِرين قال يدخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس قال يدخلوا في امم قد خلت من في النار كُلَّمَا دَخَلَتْ مَمَةٌ عَلَى أُخْتِهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضعفاً ننا وقال لكل ضعف وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فَذوق عَذاابَ بِمَاكُ تُ تَكسِبُ إِ الذيينَ كَذَّبوا بِآينتِناَا وَسْتَكبَرُوا عَنهَا لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبُوابُ السَّمَا لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ ما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنت تَسْتَكْبِرُونَ اَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْكُمْ الله ونادى اصحاب النار يا اصحاب الجنه ان علينا من الماء ما هما على الكافرون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان فَقَضَى كُمُ اللهُ قالوا أَنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ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 قَد جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ادجاء اترس ربنا بالحق فهل لنا من شفيع افيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رب أَوْ دَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لا لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا في فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَادْعُوهُ خوفاً وطمعاً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 قل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 واغرقن الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهم هودا والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفه واننا لنظنك من الكاذبين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 ذِكْرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَنَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ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 نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا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 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَنَاكُمْ وَبَنَىٰكُمْ فِي الْأَرْضِ تَجْعَلُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مرح اچان سل کو الَّذِينَ اللہ دین بِالَّذِي اَمَّا مَن طَغَىٰ بِكَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 تم او مصری پو ماک ن إلا قومیلہ سُتَقَهورُون فأَن جَينَاهُ وَأَهلَهُ إِ مرَتَكَتْ مِنْ الضابِرين وَأَمطرَرن عَلَيهِم طَر فَ غُكَ فَكَانَ عَاقِبَ تُ إِلَٰهٌ مَدِينٌ خَاوٌ شَعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ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 ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون فاعلا وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفت اصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ قال المَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير وَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَ وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا ولو ان اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى وهم نايمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون اف مكر الله اف امنوا مكر الله فانا نُمَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا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 سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 لا اوقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلب وما تنقم من إَّ أَن آمَن بآياتاتِ رَّن وَماَا تَوقِمُ مِن إ أَ آمًَا بآاتِ رَبّن لَ ما جأَتن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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينور كيف تعملون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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُم نَّدَمًا أَلَا هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ تَأْتِينَا بِهَا مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلًا مُّبِينًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلًا مُّبِينًا إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 وجاوزنا بِبَنِي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل منه كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء فينَ لَلَ وَأَتْمَمنَاهَا بِعَشق فَتَمَّ مِ قاتُ رَبِّهِ أَبَعينَ لَلَ وَقَالَمُ سَالِ أَخِيهِهَا رونَخلْلُفِّي فِي قَوْم وَأَصْنِح وَأَصْنِح وَلَا تَتَّبِع سَبِيلَ المُفْسِدينين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقْطَانَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُر ور الى الجبل فين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرم موسى صعقا فلما افق قال سبحانك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 الَّذِينَ يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ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 أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء تي كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذيينَ يَتَّبيونَ الرصُول النَّ بِيَأُّ الذي يَجونَهُ مَكتُوبَ الذي يَجدونَهُ مَكتُوبًا وَدَهُم فيِي التَّوراتِ وَِجيل يَأمرُرُهُ بالِالمَعرُوفِ وَيَهَاهُ مع المُكَر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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا أَجَعَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الرُّمَا مَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوهُمْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا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 اذ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ۚ تَأْتِيهِمْ حِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اتعذون قوما ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون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 انه عن قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذا اذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون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 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا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 كَذَلِكَن فَصّلآياتاتِ وَل عََّهُم يَضجون وَتْنُ عَلَيهِمَّ بََّذِي آتَنَهُ آياتِنَ فَسَلَ خَمِنهَا فَسَلَخَمِنهَا فَت بَعهُ الشَّيقَانُ فَكَانَ مِنَ الغَوِي. ولوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يلهث أو تتركه يلهث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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجن والإن قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه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 إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُون قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ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 ما علمها عند ربي لا يجلي حال وقتها هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغته لا تأتيكم الا بغته يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا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 انا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا فَلََّا تَوَشَّهَا حَمَلَت حَملًَا خَفِي فَ فَمَضوَتُ بهِ فَلَمَّا أَثطَلَ الدَّ وَلهَّه رَبَّّهُمَا لإِن آتَتَنَا صَالِ حََّ نَكًُاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلَمَّ شركاء جعل له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 فادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 يَجْعَلُهُم مِّنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أتبع ما يوحى من هذا بصرير من ربكم وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقومي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وإذا قرئ